قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يسألون يوم القيامة فيقول لهم ربهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون وانه اعترفوا بذلك وانهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم اليه من الايمان لان الله اراد بهم الشقاء وهم ميسرون لما خلقوا له فلذلك كفروا وكذبوا الرسل قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فأغنى ذلك عن اعادته هنا وقوله هنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين الظاهر أن معنى قولهم غلبت علينا شقوتنا أن الرسل بلغتهم وأنذرتهم وتلت عليهم آيات ربهم ولكن ما سبق في علم الله من شقاوتهم الأزلية غلب عليهم فكذبوا الرسل ليصيروا إلى ما سبق في علمه جل وعلا من شقاوتهم ونظير الآية على هذا الوجه قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقوله عن أهل النار قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى غير ذلك من الآيات ويزيد ذلك ايضاحا قوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم على صح التفسيرين وقوله عنهم وكنا قوما ضالين اعتراف منهم بضلالهم حيث لا ينفع الاعتراف بالذنب ولا الندم عليه كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ونحو ذلك من الآيات وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب والسنة وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية وأحسن ما قيل في معناه غلبت علينا لذاتنا واهواؤنا فسمى اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا لأن ذلك يؤديهم إلى النار انتهى قال المؤلف رحمه الله تكلف مخالف للتحقيق ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل ثم قال وقيل حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق انتهى ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى وقوله هنا قوما ضالين أي عن الإسلام إلى الكفر وعن طريق الجنة إلى طريق النار وقرأ هذا الحرف حمزة والكسعي شقاوتنا بفتح الشين والقاف وألف بعدها وقرأه الباقون بكسر الشين وإسكان القاف وحذف الألف قوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم فيها فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منها فانا ظالمون وأن الله يجيبهم بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون أي فيها خاسئين أي اذلاء صاغرين حقيرين لأن لفظة خسأ إنما تقال للحقير الذليل كالكلب ونحوه فقوله خسأوا فيها أي ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى انهم لا ينالونه كقوله تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها إلى غير ذلك من الآيات وقد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النار فهنا قالوا ربنا أخرجنا منها فأجيبوا اخسأوا فيها ولا تكلمون وفي السجدة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فأجيبوا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الآية وفي سورة المؤمن قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فأجيبوا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وفي الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فأجيبوا إنكم ماكثون وفي سورة إبراهيم فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجابون اولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وفي سورة فاطر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيجابون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مثل هذه الأجوبة وعن ابن عباس أن بين كل طلب منها وجوابه ألف سنة والله أعلم وقوله في هذه الآية ولا تكلمون أي في رفع العذاب عنكم ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر قريب